كنا نعيش بغربة شديدة والله يا أساني غربة شديدة جدا, جدا. والقابض على دينه تلقابض على الجنب يعني هذه الجوجة التي تزوجتها وجدت أنها طالبة قدرة لا نحن نعرف والدها يعني وكانت تغطي نصف شعرها ونصف شعرها ظاهره وكانت تلبس الجوارب وثياب المدرسه الى الركبه او تحت الركبه <تصفيق> ففرحت كثيرا بها اني وجدت وجبت في المدرسه تغطي نصف شعرها وتغطي ارجل في فانها تلبس جواربها لا يمكن أن تجد ساتة واحدة في فلسطين او في فلسطين ثلبت اللباس الشرعي من المتعلمات ما رأي إلا واحدة وقامت معركة بين الفتاة لأن عنها كان استاذي ورباني رحمه الله وقال لا لا بد أن تلبس اللباس وبدأت معركة بين الفتاة وبين مديرة المدرسة كانت تخرجها يوميا من المدرسة لأنها تلبس الطويل وتوقفها في الشمس من الصباح حتى ينتهي الدوام لتكون عبره لمن اعتبر كنت لنا قد وفردنا تخرج من كليه الشريعه في جامعه دمشق وعلمت في عماه هذا كنت ابي كامل بدأنا نتكمم أنه ذلك لباس طرده الله عز وجل. غير هذا اللباس الذي سلواتي ال الذي فلبسه النساء المسلمات. وصلنا حرف لصاع الدعاء يعني كنا حفظا لماء وجه الدعوة. البسنا. فبدأت نساء الضاب الدعاة يلبطنا وبدأ الحجاغ الشعي ينبذر في عمان سن 368 كان في الجامعة الأردنية أربع بنات يلبطنا النباز الشمي أربع للبنات وصلنا مبرد المسر ثم ذهبت بعثة إلى الأذهب للدكتوراه كان في جامعة القاهرة التي فيها خمسين ألف فتاة بنت واحدة خمسين ألف وهي بنت أخت الإستاذ في السفر رحمه لأن نحن ذهبنا إلى القاهرة ولساؤنا ينتجنا الطويل ويغطين وجوههم ذهبنا مجموعه مع بعضنا لنكمل الدكتوراه في القاهره فبعض اخواني الذين معي قالوا لنسائهم قصروا ثيابكن قليلا حتى لا يلفت النظر حتى لا يطردنا لا يطردنا عبد الناصر من نفسه لأنه ما لا في الصاهرة امرأة واحدة بسلبات القول هذا سنة ألف وتسعمية واحد وسبعين تانة نحن يتوقف على الله عز وجل انصردنا وصردنا وعينا الفؤاد إذا هذه لتقصيب قصر استطاعت خلال حياتها الجامعية أن تقنع فتاة واحدة أخرى أثناء لبعض القوم فوقع أهلها في حيرة هاي البنت الجديدة هتودينا في داهية هتودينا السيد من فين جبتنا هالمصيبة هالي يوم الانتحان الصباح يأخذون ثوبها الطويل ويضعونه في الماء حتى يجبروها أن تذهب إلى الجامعة للتوب القصير لأنه لا يمكنها أن تتخلف عن الانتحان وليس عندها إلا ثوب واحد طويل فتتصل بالتليفون بقلت سيد قطب أحضري معك جلبابك الثاني حتى ألبسهم وأذهب معك إلى الانتحان كانت غربة شبيلة مطاردة الإكلام في كل هذه اللحية يا حبيبي. شدي المحظة مع الشباب لأن اللحيه تجلب الشبه وتؤدي إلى كذلك لم يكن في فلسطين من أبناء الدعوة الإسلامية أبناء الدعوة الإسلامية لا أتكلم عن الناس العاديين عن الناس العبيين خلاص و عمره لم يكن إلا شاب واحد يطلق الحبي وكان كان نضغب يقال ثلاث الأخ حمدي أبو حمدي يا أبو أطلق نحيك كانت كان الإسلام مصادر مؤمن ممنوع. تعرفون تأميم الشركة الحكام أمموا الإسلام صادروه التاميم الاشتراكي ياتون الى الملاك الكبير الذي عنده عشر الاف ذنوب بقرار واحد يقولون انتزعنا ملكيته خلاص هذه لم تعرض لك هذه للدوره بقرار واحد هم انتزعوا ملكيه الاسلام من قلوب الناس قالوا الاسلام لنا ونضعه الإسلام مصادر وطبعا بلغ به الأمر يعني تشطروا طهروا هل تصدقون أن عبد الحكيم عامر يعني قائد الجيوش المصريه كان قائد القوات وزير الدفاع و... أو وزير الحربية وقائد العام للكوات المسلحه وصهر العبد الناصر بلغت به الزراء ورسل إلى آئمة المساجد يمنع الكلام عن فرعون ممنوع فرعون نعم كما بلغت الزراءة الآن ببعض الناس أن يكتبوا إلى آئمة المساجد يمنع الكلام عن اليهودي والمساجد في مصر عادوا الى الان الى مناهج التعليم ورفعوا منها كل آية تمس اليوم ضربة الدموة الإسلامية وسلط عليهم أناس كانوا يأتون بهم من النوبة هاي الصحراء اللي بين مصر وهؤلاء لا يقرؤون قط ولا يفهمون شيئا ولا شيء لا يعرفون شيئا يقول له السلام عليكم يضرب كربان وسلطون على خيار الله وأعلن عبد الناصر في يوم أننا في مصر أننا قد تخلنا سبعة ألفاً من أبناء حركة الإسلام في يوم واحد. ولئن عفاونا المرة الأولى فلا نعطف على المرة الثانية. أستاذ من المفاتيح كان يعلم في طبيعة صل الدين. ورب عبد الناصر امر السادات هؤلاء الثوره يسمونه الأب الروحي للثوره اسم محمد الاودن اخذوه ووضعوه في الزنزانه اعطى مشايخنا الدكتوراه. الدكتوراه كان يعطي الدكتوراه لأساتذتنا اخذوه ووضعوه استاذ في قسم الحديث والتفسير في كل فصول الدين وضعوه في الزنزانه مع 26 وعشرين كلبا بوليسيا صور زنزانه صغيرة يضعون بها شيخ في الثامنه والسبعين من عمره مع 26 وعشرين كلبا بوليسيا ويغلقون عليه الباب أين تكون الكلاب هذا؟ كلب على راسه وكلب على باره وكلب على وجهه وكلب فتبول وتبرد وهذا على وجه الشيخ وعلى الأهلته وعلى الأسفل تأتي لجنة التحقيق لتحقق معه، فيفتحون الزنزانة وجد الكلاب البوليسيه تحقق يقول واحد الذي عبد عبدالله رشوان المستشار القانوني الذي تولى عملية الدفاع عن شباب الجهاد وعن قتله السادات يقول الذي مقابله بدى يعد عد 26 كلفة البوليسية تخرج من جنزان ولم تستطع لجنة التحقيق أن تقترب منهم الظاهرة بول البراز بول وبراز الفلاب الذي على وجهه وملابسه وفي هذا في محاضرة في جامعة القاهرة يتكلم الدكتور عبد الله رشوان يعني محاضرة علمية قال ولم يستطيع أن يقترب فجاءوا بخراتين المياه وصلطوها عليه من بعيد. حتى يغفل عنه البول وابراز الكلاب وقد اقترب الشرطه منه فنزعوا ثيابه والبسوه ثيابا اخرى حتى جلست معه لجنه بعد الغسيل من سراطين المياه الإيضاء هذا للإسلام والمسلمين والمطاردة للمسلمين أثناء مات عبد الناصر جاء السادات رفع فكي الكماشة عن الشعب القليل لما جاء السادات حتى يمسح آبر عبد الناصر واستشار مجلس الوزراء واستشار المخابرات ماذا نفعل بهؤلاء أبناء الحركة الإسلامية الوزراء نصحوه أن يخرجهم حتى يكتب أمام الشيوخ أنو بدأ عبد بدأ سادات يحول وجهته من روسيا إلى أمريكا. أما المخابرات فعيشهم على إذاء المسلمين. كل الجهاز هذا تضخم رواتبهم على إذاء هؤلاء. فإذا أخرجهم وعفى عنهم فإنه سيتولى موضوع كبير من المخابرات. فنصحوه. أن يفو أن يفيان بالسجن حتى تبقى لانه لأن غافب بقدر إذائه لله علاقة تبطط إما إلاك بقدر ما يمتص بقدر ما يتضطط بقدر إذائه وتتبعه لعيوب الناس ها؟ يتهم هذا أنه يصب الدولة فيلكونه في السجن عشرين عاما من أجل ياخذ جنيه في السنة زيادة عشرين سنة تمزق أسره وتضيع يضيع أبناء وتضيع بنات من أجل اين ؟ وركات يأخ المقابلة في السنة اجميه بياده فتريد السادة حتى رأى ان الشيوعيين علي صبري وجماعته وكان نائبا لرئيس الجمهورية على صبر دائم الحزب الشيوعي المصري يريدون أن يعملوا عليهم الكلام، فجاء في يوم واحد وضربهم وعمل حركة التصحيح ومن أجل ضرب الشيوعية أخرج الدعاه من السيد لأنه عرف أنه لا يقف أمام الفكر, إلا الفكر. ولا يقف أمام الشيوعية إلا الإسلام فأخرجهم عندما خر وقد رحم الله الملك فيصل توصف رحمه الله ويعني وكان وكانت استحنى منه وقد عفى بسبب الملك فيصل المجموعه من أبلاد المجموعة يعني كانت أول مجموعه خرجت بوساطة فيصل رحمه الله وبضرطه على السابق الفيصل في اوائل ايامه كان ضائعا كالضائعين لكن في اواخر ايامه كان من خيار الله الصالحين هكذا كان بلغنا من بعض المستشارين الامماء وهذا يشهدون له في النهايه كان واحد قال لي أشهد أن هذا الرجل في نهاية حياته كان مستعدا أن يضحي بنفسه وعسره لله وكما ينزل قلت شهادة أن تكت بها بين يدي الله عز وجل طال شهادة بها بين يدي الله عز وجل وفي بيتي يعني كلام بيني وبينه في بيتي يعني ليس من أجل أنه ترضى عن السعودية أو غير ذلك لا يعني الرجل وقالها من قلبي يوم العمره ف... في بدايه حياتي ما كان انسان مثل بقيه الحكام ولكن يبدو الرجل في نهايه حياته تغيرت كثيرا كثيرا، ولذلك قتله الامر مثل ضياع يعني هو وفي فترته كلها كان في نفسه ملتزما بالصلاة والقيام وعدم السكر و... يعني صمه نظيف وفرجه نظيف، لكن في نهاية حياته وجهه مبتسم مشرب جدا فقتله الله. لما خرج ابناء الدعوه من داخل صدق. <تصفيق> وبدأ الناس يسمعون عن الإسلام في خلال ثلاثين أو ثلاثة تغيرت الأرض وغيّرت تهرت من الأزهر سنة ألف وثمانمائة وثلاث وغادرتها ولم يكن في جامعة القاهرة إلا بنت واحدة البنت ذات الجرأة ودعيت سنة 1977 على <تصفيق> المعسكر الصيفي في جامعة الاسكندريه وجامعه القاهرة بعاني الشباب كلها فوجدت أن الدنيا كلها قد تغيير عشرات الأوليس من البنات ينبخوا لدات الشرع الشباب أطلقوا لحاهم بدوا يتعرفون على دينهم هكذا بقدر من الله عز وجل رجع هذا الدين إلى الله فعندما راى اعداء الله عز وجل رجعه الشباب الى الله عز وجل بداوا يخططون لضرب الشباب في كل مكان ومن الذي يخطط اليهود اليهود يركبون المنطقه وهم يقولون ان استراتيجيتنا في حربنا مع العرب ان نبقي الاسلام بعيدا عن معرض. <تصفيق> ولقد كان الاسلام بعيدا طيله الثلاثين عاما الماضيه هذا ست الاب سبعين ثمانيه بد ان نبقيه بعيدا عن المعركه لان الاسلام اذا دخل المعركه فاننا سنواجه عدوا حقيقيا ليس وهم لك اليهود ثم يقدمون التقريرات للامريكان ولا امريكان يقدمون تقديرات للعالم العربي والاسلامي فقالوا لهم انتبهوا بدا الاسلام يرجع وقالوا للسادات انت عفوت عن المسلمين فيأكلونك غدا فلابد ان تطلبهم مره واخدت عزيز زيزة جميلة فبدأت كانت أول مؤامرة مؤامرة المؤامرة على صالح السبي وكارم العناظولي وإخوانه وعدم صالح السبي وكارم العناظولي باسم الكمية العناظولي ثم كانت وكارم ضربة ثانية على جماعة الإسلاميين جماعة المسلمين التي سموها جماعة التكفير والهجم سوفوا نفتحة ثم ضربات متتاليه ضربة في وراء ضربة وكل شهرين ثلاث يبدا تجميع الشباب الى الفترة. ماذا تنظيم جهاء تنظيم كذا ما تنظيم وهكذا فبدأت تفكيره خاصة في نفس جفافة اليهود كبيرة ومن هنا كانت اكبر جريمة إقامة معارض التنبيل وفتح مسجل اليهود ومحاولة تمييع عقيده البراء من الكفار واليهود وتطبيع العلاقات وقد اشتغل نبيه محمود وتوسيق الحكيم وغيرهم كثيرا من أجل تنبيع هذه العناء العقيدة وإقامة الصداقة بين اليهود وبين المطريين ولذلك أعطى, أعطى اليهود جائزة نوبل لنجيب محبوظ وكانت جائزة نوبل لنجيب محبوظ هذا العام أول أجيب عربي يأخذها لي بسبب قصته أولاد حارفنا وأولاد حارفنا هذه مليئة بالفعل بالإسلام وبالدين وبالغمز وبالغمز بكتاب الله وكتاب الله وكتاب <تصفيق> الله <تصفيق> وبدأ في الصحف العربية تهلل وتكبر بجائزة نوبل الذي أخذها الأبيب العربي نجيب محفوظ ولا يدرون أنه أخذها لأنه أنزل عدة سهام في قلب الإسلام الآن <تصفيق> العام الماضي كان في مؤتمر للكمة في عمان مؤتمر كمة إسلام قال شاميس أو رابين علق عليه قال النقطة الوحيدة التي انتقوا عليها محاربه التطرف الديني في المنطق محاربة التطرف الديني يعني محاربة الشباب المتطرفه محاربة هم لا يكونون لا نريد ان نحارب الاسلام يقولون اننا نريد ان نحارب التطرف نحن الاسلام المعتدل نحبه راضون عنه اماذا نحارب نحارب جزبية. نحارب التعصب نحارب التطرف نحارب المتمغلفين نريد منصفنا نحارب المتقوقعين نريد المرينين ثم وجد أنهم كلما ضربوا الشباب كلما اتباط الاسلام ودين الشباب يعدمون واحد يدخل عشرة في الدعوة الاسلاميه ماذا يقالون؟ وجد الشباب الذي يضرب في مسبوع الضط عليه يخرج أين يخرج؟ يخرج على الغسل الوصف على اليمن على العراق العراق ليس مها من من الشباب الوصف قالوا أحسن شيء من أجل تنظيم محاربة الشباب المسلم نعمل وحده بين مصر والأردن والعراق واليمن ونسميه تعاون العرب ولماذا لمفارجة الشباب فاصلة المطرية أمنيا في كل هذه؟ من خلال من خلاص؟ والله. نحن نريد أن نعبد ربنا نريد أن نؤدي فريضه اسمها فريضه الجهاد منعونا في بلاد منعونا منعونا أن نؤدي عبادة القتالة في بلاد قالوا من حمل مسدسا فجنى ومن حمل رصاصة فجنى تعتبر الرصاصة والمسدس جريمة من الجرائم التي يقدم صاحبها محكمه العسكرية إلى امن الزم بلادنا ضع انا من فرصة والله يسلم ارضنا وهي مسروعة والدي جرع واليهود حقا <تصفيق> نعم حتى ما انتظروا حتى نحفظ بعض شباب قريتنا من الجوع اخذوا كل الارض وسلموها لليهود بفنجان قهو تنين من الايام انا لكم فلان في يوم من الأيام في معاهدة رودي جلسوا فكان صدق الجنبي أحمد صدق الجنبي رئيس قائد الجيش الاردني هو ممثل الاردن في معاهدة رودي بنى جميلات يهوديات عينيهم زرق وشعرهم أجبر وما إلى ذلك قدم له قهوة طيبة وكاسه شاي سكر خفيف فكر قي ما إلى ذلك وقالوا لهم لا نريد شيء من هنا ضغوط من هنا حاولوا فطوابا يبحبوا هذا علم مهم يريدون أن يمزقوه قبل الانتماع الثائل لليوم الثاني وأخذ الثقة للوزارة انظروا يا أخي حال المخيمين الشيء عندما لا يوافق أهواء أمريكا ليس له وجود شرعي ولا قانوني في العالم وإذا كان على أهواء أمريكا وبرغبتها ورأيها فهو الشيء الشرعي والقانوني والاصولي وكل شيء انظروا دولة أحمد شاه 6 أشهر وهي معلنة لم تعترض بها دولة في العرض. تحكم 90% في في من أرض أفغانستان منتصرة في المعركة على أكبر طاغوت في الأرض تنظر إلى الناس من علم من موقف مشرف ومرتفع رائع مع ذلك لا اعترفت فيها لا دولة عربية ولا دولة خافرة ولا دولة في ولا دولة في الأرض ولا دولة من الدول الشعوب المسلمة ولا اعترفوا فيها بداعاتهم أنا ما اسمع ابدا حتى نعلم بينما الحكومة الفلسطينية مولودي في تونس فقط جميل أجهب ها؟ أجهبت أمه أنزلته ميت وين غير بلاده؟ ليس له أرض ليس بيديه سلاح ليس منتصرا في أي فقعه لا يسيطر على شبر من الأرض في مده ثلاثة أربع أيام خصة واربعون دول اعترفت امريكا من اليوم الاول اعترفت فيه. لماذا لانهم لا يريدون الفانديمنتاليس الاخليين لا يريدون اهل السنة والجماعة ان يفروا الى الحق يريدون المجرد الذين دينهم مصطاط حسب المصطاط الامريكي يفتون حسب الاهواء الامريكيين و فتاوى جاهزة على جنبه ها كلما طلبت منه امريكا ان يبتل الصلح مع اسرائيل جائز قال الله عز وجل وان جنحوا للسلم فتنح لها وتوكل على الله الحرب العراق اذا كانوا عراقي ها إذا كان عالم عراقي في الحرب العراقية لا بد ان يقص ويقصي بكفر الخميني وبكفر الشيعة وبكفر وبكفر اما بعد ان اصطلحوا ما اسمعنا ولا واحد بيحكي على الخميني ولا على الشيعة بطلوا يصيروا لا اصليين ولا عصيب ضحيعة ولا شيء في حد بيحكي على الشيعة الان في الجزيرة في العراق، في اليمن، فلا <تصفيق> هكذا، الفتاوى <الفزارة تصفيق> على الجاهز، ما هي جافة فهم؟ أثناء الحرب، القيماء الخميني متعفر إذا ابتعد الحرب، فلق الخميني من المؤمنين نعم اصلا أصلا في الليل <تصفيق> والله شمرا مر علماء في مؤتمر ها وأنا كنت المؤتمر وتعرفون أن أكثر الناس يعني مجاهرة بعدائهم بالإسلام وتصرفاتهم نابحة في حربهم على الإسلام القذافي وحفظ الأسد فالخطباء دائما دا يتكلموا على ضد حفظ الأسد على القذافي أو على فتهم أو على انحراباتهم فجاءوا المسؤولين على المؤتمر وقرأوا علينا قائمة المحرمات قائمة المحرمات أن لا تتدخل في السياسة أن لا تتكلم على الحكام أن لا تتكلم على بالذات على القذافي وعلى حافظ الأسر مفهوم لأنه معروف هذا الناس طيب فلا طي... طي... بعد ونحن في المؤتمر نفسه القذافي عامل عملاً ضد الدولة التي نحن فيها وضد الدولة التي المؤتمر مع القرم فيه، فيها وإذا بمشايح الدولة نفسها قد كتبوا لائحة طويلة الأصباب في تكفير القذافي الأصباب في تكفير القذافي أنه محارب من ومن جحد السنة فقد كفر ووأ إلى آخره وجاءوا لعلماء المؤتمر قالوا واقعه قالوا لا اشنا مكتوب عندنا ممنوع التدخل بالسياسة ممنوع التدخل بالسياسة وممنوع التكلم عن فكلم خاصة القدر هيك احنا انتم لنا قبل عشر اياه نعم فتين فاقين حسب اخوات اخوات المفتولية نعم وفي طبقة المطبقين والمجنورين من حفظة الحواكي والموتون ومن لعقة الطناجر والصحون ها؟ هؤلاء اللي لا يعيشون إلا لعقة على لعقة صحون جاهزون لكل حفظ أي جماعة تخالف أو المسؤول مسؤول بيخرج بكفر الجماعة كلها إذا كان المسؤول غير راضي العالم فالله عز وجوده جعل هؤلاء الشباب شوكة في حلق امريكا والغرض والكسيطين شوكة وخططوا لاغتيالهم ما اختطروا بها الحق ابنه أن يقتل رحمه الله قال لهم الخطة الآن التفصية الجتدية لي ولكم ولا أدري من الثابت إلى الله قال لقاده الجهاد وحدث مستشار منتشار ضياء الحق قال لي قبل أن يقتل ضياء الحق بشهرين أو ثلاثة قال لي ضياء ان الامريكي كان قد وقع اوراقته خلاص ولكنني لا استطيع ان اعيش جليلا بقيه عمري الله أكبر لما طرد جونيجو هذا اللي يبحث عن الحديد المكتوب عليها زائد ميداليه السلام العالمي جونيجو أو جونيجو هذا طرده وحل مجد الشورى وقال أنا حلمت مجد الشورى وطرفت الوزاره مثل قضيتين القضية الأولى حتى أبقى مع المجاهدين الأبغار حتى أعيدهم إلى بلادهم اعزه كراما منتطرين ثانيا حتى أحكم بالإسلام ولو كلفني روحي وأولادي وأهل وعارف. جاء جاءه رجل عاقل من وزارتهم وزير داخليه بمخطط قال له سيقتلك الغرب والامريكا قال يا ختك هذا ضيال حق ان الذي يتخذ قرار الموت والحياه في السماء وليس في الارض فأقول هؤلاء الشباب كم خططوا لقتلهم؟ كم وضعوا متفجرات بجانب مكاتبهم؟ سيارة متفجرات جعلوا عرفوا من أين مرحص مسيار ملأوا سيارة بالمتفجرات ولا يفجرونها إلا إذا مر سيارته عرّضوا كنترول جلس من على بعد هذا الشيوعي أو القومي الباكستاني أو الافغاني هنا في بيشاور وضعوا سيارة خرباني ملأوها بالمتفجرات لما مرت سيارة حكمة سيار هو عادة سيارة الحرس قبله ثم بعدها في ذلك اليوم في ذلك اليوم سيارته هي الأولى وسيارة الحرس هي الثانية لما مرت السيارة الأولى تركوها مرت السيارة الثانية ضغطوا على الذر تفجرت السيارة سيارة المتفجرات في نفس الوقت الذي ضغطوا فيه على الزر جاء أوتوبيس باكستاني دخل بين سيارة حرص حكمة يار وبين سيارة المتفجرات فكتل سبعة عشر باكستانيا ونجا حكمة يار وحرص فهم يحاولون القتل عشمة يار شاكل الجنة يوم فقدت مالك قال والله يا جاني تحذير من المخابرات هنا بيت كيف ينسر أنا ذهب مسكين بحث بحث راح تكتب حياته بعد الخطر أكثر والطريق أكثر خطرا نحن أخذنا بيته وعملناه مكاتب ورتبناه مع إلى ذلك بعد شهر ونص رجع قال نبي الجبير قال والله أنا ما وجدت بيتا آمنا أكثر من هذا البيت وصلنا لخذ البيت بما بي. فالمهم حاولوا يصفوا يذبحونهم حتى لا يختم الإسلام يا جماعة الإسلام غول بؤ كل العالم يقابلون يا سلام خاصة من الأمريكان يا كجسود من الولد الصغير الولد الصغير الذي في السرير أمه إذا لم ينم تقول نام الذي يجيك يأتيك الغول يأتيك البؤ يلا يلا يلا الامريكان كذلك نحن نحن نحن لا نحن نحن ما نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن جاء جلال الدين حقاني على القادة بعد ما بوجه اتتبقوا اتتبقوا ملتمعون حتى يخرجوا بحاجة كل حاجة بختار عشرة صاروا سبعين صاروا جلال الدين حقاني قائد المعروف تعرفون جلال الدين قالوا له انت امير اذهب وتسلم مع هؤلاء الثاني طرع عليهم الباب من بالباب؟ فنديمانتالي؟ طب كيف جنال الدين قالوا ما بالك سادة سبعة من سمعون واحدة. قال انا معي سبعون واحد من مجلس الشورة مختارون من الاربعمائة وخمس وخمسين. إما أن تحل الآن قضيتنا وأو نحلها نحل إن كنتم عاجزين كنوا نحن نحل وقف يفقل أنا عاجز أن حلها وأنا أوقع لك أنك أنت أي حل ترتضي أنا أبطم عليك. حكم كار قال أنا عاجز وأنا أوقع لك. إذ كبع قالوا نوصلت قال قال خرج إليهم قالوا وصلون بالكتب فلقيت بالكتب وقعوا وقعوا حصل وضع الورن تبيض لهب الله مجلس الشورى قال لهم وصلون بالكتب قال لكن نحن سبعين كل ست... كل حجج ستون نفرًا يختارون اثنين فاروا من كل حجج اثنين فصاروا أربعة عشر نفرًا اخذ الثلاثة عشر وهو الرابع عشر وذهب واختفى في بيت من البيوت ومنع التلفونات منع اي واحد يتصل بهم او يعرف اين مكانهم لم يذهب الى فندق لم يذهب الى مكان معروف جاء واحد من الكبار من الجنرالات الكبار بق عليهم الباب من اصدفائهم طرد اليهم محمد ياسر قال ما باله قال والله اريد ان سمحتم ان اشارككم في رناح قال لا نسمح لاحد ان يبقل عليهم مع السلام ارجع ارجعهم اغلقوا عليهم الباب ثلاثة ايام خارجوا بحل هذا الحل انه يجرى انتخابات الاول يأخذ رئاسة الدولة يصبح رئيسا للدولة مع وزير الصحة الثاني رئاسة الوزراء مع وزارة البرق والبريد والاتصالات الثالث وزارة الدفاع ووزارة المالية وكذا الرابع وزارة الخارجية والحدود وكذا الى اكله الرؤساء الاحزاب السبعة القادة قالوا لما جاء مع الاربعة عشر ماذا وصلتم قال لا نتكلم الا امام مجلسورة ادخلوا مجلسورة دخلوا فكروا الاذاب شكروا ها الصندوق حاضر كبير وضع الصندوق قال اتفقنا على كذا وكذا وكذا تعال يا, يا مجددي نافف قال نعم قال لي صوت قدامنا صوت حطوا الورقة أخرج سياس رباني خالص السبعة صوتوا وغرجوا واحد واحد صوت وغرجوا وفرجوا الأطواق من نعمة الله عز الله عز وجل اختار إن يكون المجددي هو أكثر الأفضل والثاني هو سياد ورئيس الدولة المجددي ورئيس الوزراء سياد وإذا بمحطه محطة من محطات الدول العربية صاعة كاملة تعلق عن النتائج بعد خروجها بقليل أن المجدد رجل محتضم أه؟ وأما سياس فهو أصولي متطرف متشدد وهكذا قال أما محفظ لندن قالت إيه؟ قالت كان أحمد شا اصوليا فجاءهم أصولي اكثر تشددا من أحمد شا صعي؟ بعض الدول قالت لهم وانا اعلم قالت انت خذوا واخروا فدروا ونحن نعترف خرجت اعلن المجددي شوف بالنجاح المجددي وفياك الله عز وجل كثير من المشاكل حل مشكلة اصولي ومعتبئ مفهوم؟ حل مشكلة مولوي وحركي حل مشكلة وهابي وفوضي او غير وهابي لانه طيب وهذه متشدد مقابلها هذه التي بها الكثير من المشاكل وحلت مشكله الشمال والجنوب مجدد للشمال بس من الطاجه سياد دشتوني من الجنوب فحلت كثير من المشاكل بهذا المجددي قد لا تنطعت منه دول الغرفية ولا عليه، عليك ولا تقاف إذا قالوا نامي والمجددي عندك و... وذات تقاف منه لشفايان فاكثير من المشاكل فيها خياف صمام أمام في داخل أفغانستان لأنه رئيس زراء يخير القلب ورب العالمين عاصى وزارة الخارجية لحكمتها فالخارج بيد واحد صمام امان والداخل بيد سيات صمام امان وكانت داخله بيد جن خالد من كل الجهات الحكت سبحان الله لو نحن فكرنا هكذا ما احنا كنا اكبر شيء نسمع فيه ان يكون رئيس الودراء احمد شان ورئيس الدوله محمد نبي ولا واحد من الثلاثه فطلع السيات اللي هو عايز يحيط لنا وهاذي ومتشدد وحركي وما الى ذلك ولا رئيس الوزراء وبالتصوير وبالثقه وبينه وبين المجدد جزره سبحان الله كان لازم سياف يأخذ الاول هو دائما بالانتخابات من السبعه ياخذ الاول ما عمر واحد سبقه في الانتخابات من السبعه الا هذه المره بصوت واحد المجدد 174 ايه اربعه سياف ثلاثه وستين لعل الدول الغربيه يعني ها تنظر الى لين المجددين ويعني خفف من تركيز سياف ومن شدة سياف في نظرهم يمكن ان يعترفون ومع هذا كله حتى الان لم يعترف بهم احد في الاخر. لماذا يا أمريكان أنتم تقولون على كابل ستسقط وستسقط إن شاء الله خلال شهرين بإذن الله, الله. الله. بإذن, الله. بإذن, بإذن الله الله إن شاء الله عيد الفطر في كابل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فتح كابل بإذن الله في نهاية رمضان إن شاء الله لماذا لا يعترف مع مئة دولة تعترف بالدوله الفرسطينية وين هي الدولة الفرسطينية؟ في الهواء؟ لا صحيح ايه وين؟ نعم في المحيط ولا ولكن على المحيط الاطلسي؟ جراسية ما هي ارض تقف عليها <تصفيق> هيدا شوفوا المصاحية الامريكية امريكا اعترفت اول يوم بالدولة الفلسطينية بعدين كان واحد من شياطين اليهود قال انتم مجنين اعترعتم بهذا السرعة واعترفتم بالدولة الفلسطينية حتى تكشف اللعبي؟, اللعبي قال طيب حتى نتفتر عن سيئاتنا هذا ياسر عرفان اراد ان يدخل امريكا امريكا قالت لا لا اعطي في في. فيزا فيزا بدون من شاطر ولا يريدون ان يعطوا فيزا وصارت لعدو شدتوا اخضوا ما الى ذلك وبالتالي حفظ اللعبة في سعالة اليهود يلعبون بعقول البشرية مثل هذا كتاب سلنا الرجل منذ أربعين سنة تقريبا ما يمر أسبوع إلا ويخرج كتاب في الغرب أو أمريكا يهاجم الإسلام ويحارب القرآن والرسول ورب العالمين صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم ورب العالمين عز وجل ما حدا صام بطبي ليش ليش الضجع الضجع حتى يغطوا على أكبر ضجة حجة بشرية وهي انتصار الشعب العضوان أنا جالس في إسلام آباد مدرسة الشورى مستمع بعد أكبر انتصار في التاريخ الحديث يجب أن تخرج كل شعوب إسلامية العواصم العربية والإسلامية تعبر عن فرحتها بالانتصار جاعد مسلم تفير عمي على أعظم قوة في الأرض التي خرجت ذليلة مهينة تجر ديولها بين سيقانها وإذا بمظاهرة في السابق تأييد للجهاد الأبغاني تعبير عن فرحتكم اسألوا قالوا في كتاب خرج في لندن يتكلم عن القرآن المؤلم سليمان بود لا حول ولا قوة إلا بالله ولو أنا ظننتكم تحتفلون بأعظم انتصار في التاريخ ظننتكم خرجتم تأيدون هذا الجمع من المجاهدين من 500 الذين اجتمعوا في إجلال أباد بعد هذا النصر الكبير المبار خارجون ويحرقون ويهتفون والسيارات إيه؟ بس للمرزي اللي في لنبا ارتصفت في امريكا بيا احمد زكي رئيس الام اس اي اتحاد الطلب المسلمين قلت له يا احمد زكي اعملوا في كل جمعيات المراكز الاسلاميه احتفالات بانتصار الجهاد الابغاني على الروح الناس قالوا الناس مجمولون قلت بيش قالوا بالثورة ضد سليم قلت لحال المسلمين وبكت لعد الإعلان يحولون أنظار الناس كلهم عن قضيه كبرى الى قضيه سهراء جدا قضية كتاب ماذا واشتركت ايران في المطرحية بجذل سهراء ويستبع بإسلام أبان وإذا بإيران تعلم ماذا ثلاثة ملايين لمن ياتي النار رجلي حيا او ميتا واذا بامريسا وبريطانيا ودمل الكبر المريض وما الى ذلك كلها تحتد قاطعت كل هذه الدول ايران لماذا؟ قالوا كيف تهددون مواطنا بريطانيا حتى يجب من دول تعلم ايران تحتاج الغرب يقطع صلاة ايضا ايران ثلاث ملايين إيران تدفع لمن يتكلم على سلمان ماذا كانت النتيجة انه عثرت مشاعر الناس الملتفئبة بانتصارات الجهاد الإسلامي في افغانستان بالاستسلامات في داخل كابل وخارجها الآلاف المؤلفة في الأسبوع الماضي استسلمت لأحمد جامس رجير الثاني ستاشر ألس كلاشن كوب غنيمة مئة وعشرين سيارة خمسة عشر دباء خمسة عشر رشاش أربعون هاون زخائر لا تعد ولا تحطى لم يحصل في تاريخ حرب العصابات في التاريخ غنائم أكثر من هذه الغنائم والناس مجهودون بسيما الوجه ثم مصد السلام كذالب شهر في بداخشان وفي ككردرة 35 جبابة انضمت للمجاهدين قبل ثلاث ايام وفي منكرهار 35 جبابة وآلية اما هناك جبابات كلها تان في ككردرة بجانب تابل تماما هذه كلها غطى عليها في مصدر سلام رضي كانت نتيجة اننا عملنا دعاية لكتاب سليمالوجي فعمل الكتاب في فرنسا قرر ستين في المئة من الشعب الفرنسي أن يقتني الكتاب وفي أمريكا أكثر في بريطانيا أكثر وهكذا أقول يا ايها الأخوة مناصف الكلام لابد من تربية الجيل على الإسلام هذه واحدة التربية الربانية تكون بالعلم والعمل معا ثانيا الذين يتربون على العلم والعمل معا هم صمام الأمن في المجتمع وهم الذين يحافظون على اعراض الناس وأموالهم ودمائهم ونظراتهم بدون السباب الذين يربون على الإسلام يمكن أن يضيع أي نص ويطرق أي دم <تصفيق> <ربطية. تصفيق> كل مال على جلسة واحدة على طاولة خضراء وعلى مائدة المستبيئة بكاسف قهو بن جانقاون وابتصامة أمريكية السفير الأمريكي أو الرئيس الأمريكي يطلب من الرئيس أن يتخلى عن القطع الفلانية او يتهاوى في القضيه الفلانيه او يدفع المبلغ الفلاني او يدعم الرئيس الفلاني او ياخذ الشعب الفلاني بفنجان قهوه يحرك كل العمره بكاسب ويسكي او برقصه من غانيه او باغنيه من ساقطه يباع الوطن وتضيع الاعراض وتجاس القيم وتسكى الاموال ويستطيع المقدس عنها فلا بد من العلم مع العمل التربيه الربانيه والتربيه تربية والذين يعلمون ويعملون ويتربون على الاسلام بهذه الطريقه هم بعد الله عز وجل هم الذين يمكن ان يحملوا